وإن يريدوا خيانتك فقد خالوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم إن الذين آمنوا وهاجوا وجاهدوا, وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آوا ونصروا أولئك بعضهم أولئك بعضهم, أولئك بعضهم أولياء بعضهم والذين آمنوا ولم يهاجروا لكم ما لكم من ولا يتهمن من شيء حتى يمادر وان استعصركم في الدين فعليكم النصر فعليكم النصر الا على والله بما تعملون بصير والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوا تكون في الأرض وفساد كبير والذين آروا ونصروا أولئك, أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم والذين آمنوا من بعد وهادوا شئین